أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي يوعد المت... تقون تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار أكلها عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحب إِلَى إِلَهِهِمْ مَاذْ وَأَكَمْ ذَلِكَ أَنذَرْنَهُ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت يَمْحُوا اللَّهِ cadre Kems na que in na a oh. Sari'u alhisaab Wa qadimakar al-lazim وسيعلم الكفار لمن عقبا اشتركوا في القناة Oh, le Al-Aziz Al-Hamid, Allahi, Lahu, Maa-fi-Samaa. Elle ليوبين <تصفيق> wan el quad en wa il qala lusa li qawmi punna ma ta allahu ya'laytum id Jesus um. one feed tha ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم من نوح وعاذ وثور one ايديكم في ام وان ما قالوا وان قالوا wa lam tursulhum an filahi shakum fa atiris samaa'ati UNDHUNIsI근 Edhaqrkes 20 show